وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين الله سبقا وان قلنا بانه إذا بقي من وقت الظهرين مقدار خمس ركعات فلا إشكال في جريان قاعدة من أدراك ولكن هل تجري قاعدة من أدراك في الظهر أم تجري في العاصر ولا بد هنا من الباحث تارة على مبنى الاختصاص وأخرى على مبنى الاشتراك فبناء على القول بالاختصاص أي اختصاصي مقداري أربع ركعات من آخر الوقت بصلاة العاص فهنا تجري قاعدة من أدراك في صلاة العاص عفوا في صلاة الظهر في لحاظ انه لم يبق من وقت صلاه الظهر الا مقدار ركعه وهذا لا ينطبق بدوا على صلاه العاصر فيقال بان موضوع قاعدات من أدرك ركعتا فقد أدرك الوقت منطبق على صلاه العصر على صلاة الظهر إذ لا إدراك إلا لركعة منها وفي طولي تطبيق القاعده على صلاه الظهر وامتدادها لوقت صلاه العاصر تنطبق مره اخرى على صلاه العاصر لانه اذا صلى الظهر اربعا لم يبق من صلاه العصر الا مقدار ركعاء فصارت مصداقا لقاعده من ادراك إذن فكون صلاه العصر مصداقا لقاعده من ادراك في طول كون صلاه الظهر مصداقا لهذه القاعده ولكن قد يستشكال في جريانها في صلاة العاصر بأن يقال ما هو المصحح لجريان من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة في صلاة العاصر إما المبرر للجريان تصحيح هذه الصلاة أو المبرر للجريان رفع المزاحمة أو المبرر للجريان تجعلها في الوقت بمعنى شنو؟ جعلها اداءان فإن كان المبرر والغراض من جريان قاعدتي من أدراك في صلاة العاصر تصحيحها فمن الواضح أنها صحيحة على كل حال غايته أنه وقعت ركعة منها في الوقت وثلاث خارج الوقت وإلا فهي صحيحة لا حاجة إلى تصحيحها بقاعدة من أدرك وإن كان الغرض من جريان القاعدة رفع المزاحمة بأن يقال لو لم نجري القاعدة في العاصر وقعت المزاحمه بين الظهر والعاصر لأن الوقت بالنسبة للعاصر لا يسع إلا عفوا الوقت بالنسبة للظهر لا يسع إلا مقدار ركعة فلو لم تشمل القاعدة صلاة الظهر فلا مزاحم لصلاة العصر ولكن في طول جريان قاعدة من ادراك لصلاة الظهر سوف تصبح صلاة الظهر مزاحمة لصلاة العصر فان مقدار اربع ركعات سوف يكون صالحا لثلاث من الظهر واربع من العصر فتقع بينهما المزاحمات فيقال الغرض من جريانها في العصر رفع المزاحمات إذ نتيجة جريانها في الظهر وقوع المزاحمه بينها وبين الظهر في هذا المقدار فلأجل رفع المزاحمه نجريها ايضا في العاصر مع أن دليل من أدرك من أدرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاه لا نظر له لرفع المزاحمة فهو سواء كان مفاده التنزيل من حيث الوقت اي توسعه الوقت بحيث تدخل مقدار ثلاث ضمنه أو كان مفاده التنزيل بلحظ الركعة أي جعل إدراك ركعة بمنزلتي إدراك الصلاة على كل حالين سواء كان مفاده التنزيل في الوقت أو التنزيل في الركعة ليس له مدلول لا مطابقي ولا التزامي برفع المزاحمة فهو لا يتكفل رفع المزاحم بين الفريضتين كي يقال بأن الغرض من جريانه في صلاة العصر شنو رفع المزاحمة وإن كان الغرض هو كون صلاه العصر جنوا أداءان أي بعد جريانه في الظهر وتقدم الظهر على العصر بمقتضى الترتيب فلا فلن تقع العصر بتمامها في الوقت فمن أجل تصحيحها اداء بحيث يمكن للمكلف أن يقصد بها الاداء أي بتمام ركعاتها يقصد الأداء فمن أجل ذلك أجريناها في العاصر فيقال إن قاعدة من أدراك لا تجري في فرض التعجيز الاختياري بيان ذلك لو لم يبقى من الوقت إلا مقدار ركعة من العاصر ابتداءا كما لو فرضنا أن المكلف كان جنوب نائما فلم يعيه إلا على مقدار ركعة أو كانت حائضا فلم تطهر إلا على مقدار ركعة أو كان صبيا فلم يبلغ إلا على مقدار ركعة أو أمثال ذلك فحينئذ يقال بأن هذا مورد للقاعده ولكن إذا دار الأمر عند المكلف بين ان يصليها أربع ويضحي بالظهر لانه لا يمكن الجمع بين الظهر والعصر في مقدار شنو خمس ركعات فاما ان يصلي العصر أربع فيضحي بالظهر او يقدم الظهر فيبقى لها مقدار ركعه فلو قدم الظهر فبقي منها مقدار ركعتين لم يكن هذا عجزا بل كان تعجيزا فلا يصدق في حقه عنوان من أدرك لأنه أدرك أن يأتي بصلاة العصر تامتين الا انه هو الذي قدم الظهر فلم يبق منها الا مقدار وركعات وقاعده من ادراك بمقتضى لسانها وهو كلمه من ادراك او مقتضى موثقة عمار فان صلى ركعه ثم طلعت الشمس بحسب لسانها ظاهرة في أن موضوعها من عجز ب في أن موضوعها من عجز إلا عن ركعتين لا من عجز عن إدراك ما سوى الركع اختياره من الدليل من علينا, علينا شلون يعني علينا الوقت حتى لو الوقت واحدة. إيه ممتاز باقي من مقدارك بس الباقي من الوقت مقدار, مقدار اربعه انت خليتها واحدة ماشينا على كل ما من, من الشارع نعم ناس من الشارع نعم احسد يا شيخ علي الكركي ولكن يمكن الجواب عن هذا الايراد بان يقال ان الغرض من جريانها في صلاه العصر هو تصحيح صلاه العصر اداء هذا هو الغرض الذي هو ظاهر أدلتها ولا وليس المورد مصداقا للتعجيز الاختياري كي يقال بعدم شمولها للتعجيز الاختياري والسر في ذلك أنه بناء على القول بالاختصاص أي اختصاص آخر الوقت بالعاصر فموضوع من أدراك متحقق وجدانا في صلاة الظهر بلا توقف على شيء إذ لم يبق من وقت الظهر إلا مقدار ركعه إذن فمقتضى تحقق موضوعها وجدانا بالنسبة إلى صلاة الظهر انطباقها على صلاة الظهر من دون توقف على شيء آخر وبانطباقها على صلاة الظهر لا محالة يجب تقديم صلاة الظهر مراعاه للترتيب فإذا تقدمت الظهر للترتيب فحينئذ فعجزه عن ادراك اربع ركعات من العصر ليس اختياريان وانما هو مستند شنو بشمول الأدلة لصلاه الظهر حيث شملها دليل من ادرك لتحقق موضوعها وجدانا لتحقق موضوعه وجدانا وشملها ادله اعتبار الترتيب اذ متى شرعت صلاه الظهر في مورد وجب تقديمها بمقتضى ادله الترتيب فلا محاله ليس عجزه عن الاتيان بأربع ركعات من العصر تعجيزا اختياريا تتأمل نعم على في مورد فترتفع المزاحمه كما ذكرنا في الدرس السابق فبباركتي جريانها في الظهري لتحققي قلوا اكتب هذا وببركتي جريانها في الظهر لتحققي موضوعها فيه وجدانا ترتفع المزاحمة بينها وبين العاصر فليس الغرض من جريانها رفع المزاحمه كي يقال بأنها لا تتكفل بذلك وانما ارتفاع المزاحم اثر شرعي للجريان زين واما بناء على القول بالاشتراك اي ان مقدار اربع ركعات من اخر الوقت هو سلوك مشترك بين الظهر والعصر وانما قدم الشارع العصر تعبدان لان هذا المقدار لا يسع الصلاتين فلا بد من تقديم احداهما فحكم الشارع بتقديم العصر تعبدان والا فالوقت في حد ذاته شنو مشترك بينهما صالح لاي منهما ولذلك لو قدم العصر نسيانا ولم يلتفت إلا وقد بقي مقدار أربع ركعات صحة ايقاع الظهر فيه فبناء على القول بالاشتراك الذي هو مبنى سيدنا قدس سره هو تلامذته فلا مورد لجريانها في الظهر لعدم ضيق وقتها لأن المكلف إذا أدرك من الوقت مقدار خمس ركعات كما هو مفروض كلامنا فقد أدرك الوقت المشترك بينهما ولأجل ذلك فلا معنى لإجرائها في الظهر فيذ الوقت مشترك بينهما ومقتضى وجوب الظهر تقديمها على العاصر فلا محالة بناء على القول بالاشتراك يكون موردها هو العاصر فإن مقتضى القول بالاشتراك وجوب الظهر إذ متى ما كان الوقت مشتركا بين الظهر والعصر وجبت الظهر وإذا وجبت قدمت للترتيب وإذا قدمت للترتيب جرت قاعدة من أدرك في شنو في صلاة العاصر السيدنا عندما أجب الترتيب لو كان كتا صلاة يمكن لإتيامهما من؟ بمجموعهما في مورد الثمار إما في مورد الثمار لا دليل على حسنة وجب الترتيب ترتيب الضوء على العاصمه يعني من كان الترتيب اصلا نعم كلام الشيخ متين فان قلت بان لزوم الترتيب فرع شنو سعه الوقت للصلاتين والمفروض عدم ساعة الوقت للصلاتين وحينئذ فلا بد من فيقع التزاحم عفوا بينهما والمصير الى التخير بمعنى ان المتنجس في حقه هو الجامع بينهما ولكن يقال حيث ان المكلفين قد أدرك الوقت المشترك مع غمض النظر عن قاعدة من أدرك لأنه أدرك ركعة زائدة على الأربع فهو قد أدرك الوقت المشترك مع غمض النظر عن القاعدة غاية ما في الباب أن هذا الوقت لا يسع للصلاتين فمقتضى ضمي من ادرك في صلاه العصر استيعاب الوقت للصلاتين واذا استوعبهما شنو شمله دليل لزوم الترتيب لسعه الوقت لكليهما انما الكلام هل تشمل القاعده صلاه الظهر ام لا لأن نطبقها على صلاة الظهر دون شنو دون صلاة العاصر فهنا يطرح إشكال في إجراء قاعدة من أدرك في صلاة الظهر ومحصل هذا الإشكال إن مفاده أعدتي من أدراك التنزيل من حيث الوقت بجعل ما هو خارج عن الوقت وقتا بحيث يكون مقدار ركعة أو أزياد مما هو خارج الوقت داخلا في الوقت فبما أن مفادها التنزيل من حيث الوقت يعني جعلوا ما هو خارج الوقت وقتا فإذا كانت الصلاة بتمامها في الوقت كصلاة الظهر أي أنه لو صلىها لوقعت بتمامها في الوقت فلا تكون موردا للتنزيل إذ نفاد دليل من أدرك التنزيل من حيث الوقت أي جعل ما هو خارج داخلا أما إذا كانت الصلاة على كل حال في الوقت إذن فبالنتيجة تكون خارجة موضوعا عن, عن دليل من أدرك لعدم صحة التنزيل فيها ولكن أجيب عن ذلك Fi kelimatil Nierzan Naini Quddisae sirruhu Fi bachtil salati Fii taqreeril Kaazimaini Ou al-kaazimii Wat is het كاظمين كما كما يقال الكاظمي يقال الكاظمين اي من يعيش في الك... من يقول من المواليد الكاظمية يقال له الكاظمين <تصفح> فعليهم ما جواديني فعلى كل حال وأجاب عن ذلك الميرزا زنائيني قدس سره في تقريره بأنه يمكن جريانها في الظهر لما لأن مفاد القاعدة التنزيل من حيث الوقت نوياكم أنا أقول لا ولكن التصرف في الوقت تارة يكون تصرفا في المقتضي واخرى تصرفا في المانع فمثلا اذا لم يبق من كلتا الصلاتين الا مقدار ركعة واحدة ومقدار اربع ركعات خارج فهنا ما هو خارج الوقت فاقد للمقتضي لانه واجد للمانع لان مقتضى التحديد وهو كون الغروب حدا لوقت الاداء أنما بعد الغروب فاقد للمقتضي للوقت اصلا ليس وقتا ومع ذلك الشارع أي مع أن مقدار ثلاث ركعات الواقع خارج الوقت فاقدة للمقتضي لأنها وقعت في وقت آخر وهو وقت لصلاة أخرى بالعنوان الأولي مع ذلك شملته قاعدته من أدرك فنزلت ما هو فاقد للوقت اقتضاء منزلته ما هو واجد لها فكذلك تشمل قاعدة من أدرك من فقد الوقت لاني فقدل مقتضي بل لوجود المانع وهو صلاة الظهر فإن صلاة الظهري وإن وقعت في الوقت في الوقت المشترك فهي واجده للمقتضي وهو صلاحية الوقت لإيقاعها لكن المانع من وقوعها في الوقت مزاحمه العصر لها إذ لولا مزاحمه العصر لها وإيجاب الشارع إيقاع العصري في هذا الوقت لكان الوقت صالحا للظهر فالظهر واجدة للوقت اقتضاءا فاقدة له لأجل وجود المانيع المزاحيم ألا وهو صلاه العاصر فلو شملها دليل من ادراك فانه رفع المانع عن سعه الوقت لها فكما ان دليل من ادراك يشمل الصلاه الفاقده للوقت اقتضاءا يشمل الصلاة الفاقدة للوقت لأجل شنو؟ بلي وجود المانع فتشمل قاعدة من أدرك صلاة الله ولكن شرائك شيخ جعفر في هالكلام ما في دليل عن الشمول شرائك ما أفز نكتة على الشمول قد يفصل بين مورد المقتضي موليد الماني المقتضي ما في مزعم آخر أما هنا لأجل المزاحمة نشتكة المزاحمة تقتضي على مشهور فلا دليل على أنه التعميم بالي أمام الناصر انصرنا أمام ذا <تصفيق> <تصفيق> ولكن ما افاده محل تأملين والوجه في ذلك أنه بناء على صلاحية الوقت لإيقاع الظهر فيه فلا يصدق عليها عنوان من أدرك لأنه أدركها بتمامها وحينئذ يقال إن مزاحمة العصر لها أدخلتها في الصلاة الفاقدة للوقت وإلا لولا المزاحمات لما كانت شنو فاقدة للوقت فإن الوقت وقتها فالنتيجه أن شمول دليل من أدرك للظهر ما منع منه إلا المزاحمات فلم يبق آثار لشمول دليل من ادرك الا الا رفع المزاحمه وقد قلنا بان دليل من ادرك لا يتكفل رفع المزاحم انما يتكفل التنزيل من حيث الوقت إذن فمقتضى الاقرار بان الصلاه واجده لوقتها وانه لا مانع من ايقاعها الا المزاحمه مقتضى الاقرار بذلك ان لا غرض ولا مبرر لإجرائها في صلاه الظهر الا رفع المزاحمه والمفروض ان دليل من ادرك لا يتكفل رفع المزاحمه بل يمكن القول إن دليل من أدرك إنما يشمل الظهر إذا لم يكن لها مزاحم فلو توقف رفع المزاحمة على شمول دليل من أدرك لها للزم لا الدور فافهم وتأمل بأجل ذلك الصحيح ان يقال إن قلنا الم... بالوقت المختص جرت قاعدة من أدرك في الظهر وفي طول جريانها في الظهر تجري في العصر وإن قلنا بالوقت المشترك شملت العصر فقط فما في كلمات سيدنا ما يقول كلمات يعني التقريرات فما في تقريرات كلمات سيدنا قدس سرّه حيث ان ظاهر كلامه في الجزء السابع من الموسوعة صفحة 456 يعني 456 انها تجري بلحاظهنوا بلحاظ العاصر بينما ظاهر كلامه في الجزء الحادي عشر صفحة اثنين واحد اربعة لو قال واحد ثلاثة صار احسن صفحة اثنين واحد اربعة يعني مائتين واربعة عشر انها تجري بلحظ الظهر لا ينسج لانه ان بنى على الوقت المختص كانت جائية في العصر إن بنى على الوقت المشترك عفوا إن بناء على الوقت المختص كانت جارية في الظهر إن بنى على الوقت المشترك كانت جارية في العاص فلعله في الجزء الحادي عشر جار مسلك المشهور من القول بل اختصاص فافهم وتأمل والحمد لله احنا ندرس غدا رغم وجود المؤتمر وانقطاع السيارات عدم قدرة بعض ال... الإخوان على, الحص... على الوصول إلى المكان لكننا ندرس لمن يحضر لا يجوز لنا التعطيل شرعا نعم أطلو. المكتب هنا بعطل فأنا أدرس في مدرسة الإمام الحسن المجتبى المدرس اللي أدرس فيه هناك أدرس لا يجوز لي التعطيل شرعا لا يجوز لي.